قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وعد فهذه دقائق في البدايه نقضيها بين يدي الامتحان ماشي على س هناك الكثير لي يقال هو الحقيقه كانت تجربه غريبه جدا <تصفيق> جدا يعني من اعجب ما توقعت و وانا بعلم الامتحان يعني احسست أن في الامر خدعه يعني انتم خدعتوني فعلا انا اقر واعترف بذلك هشارك معكم بعض الخواطر حوالين بعض الغرائب والطرائف في الاجابات <تصفيق> وبعدين بعض الاحصائيات حول الايه النتيجه شين خلصت علمت الورق كله وسلمته ففي أرقام طريفة جدا هأنا فيها سويا الآن يعني فين الخدعة بقى الخدعة فين في الموضوع الخدعة إن إن أنا قبل ما ألبس المادة دي يعني صدرت تحذيرات قوية من المشايخ ان إيه النحو ده يعني من المواد العويصه والاخوه ما بتحبوش والاخوه مش عارف ايه فحنانيك رويدا رويدا شيئا فشيئا قلنا حاضر وبعدين كنا في اول السنه بنذكر بعض الاضافات من خارج الكتاب فالاخوه اشتكت فبطلنا وبعدين بدات تيجي شكاوى مضاده زي الثوره المضاده كده يعني حصل ثوره وبعدين ثوره مضاده فبقى ممكن في اليوم الواحد يجي شكوتين عكس بعض 180 درجه ورقه بتقول احنا عاوزين بعض الاضافات والزيادات وامثله مع ضرب الامثله اضافات من نوع كذا وكذا في نفس اليوم تيجي ورقه حنانيك رفقا بنا احنا مساكين احنا بؤساء <تصفيق> فإحنا جداد على النحو النحو عويص علينا وأشياء من هذا القبيل وأنا أجد نفسي في يعني أي الورقتين أسمع أستجيب لهذه أمن تلك فخروج من الخلاف قررنا الالتزام بالإيه؟ بالكتاب منعا لأي شكاوى أو تصعيد لل... فهو كان الفكرة اللي عندي ان الاخوه في النحو مساكين فانا ازعم ان الامتحان كان سهل و... وانا وزعت الدرجات بطريقة اسهل تخلي النتائج افضل ولما بدأت اعلم في الاوراق لقيت بعض الامور التي كنت قد ألزمتكم بها هتؤدي الى نتائج مش طيبة فتجاوزت عنها بلاها السؤال الخامس اجباري خليه اختياري <تصفيق> طالما ممنوع من الصرف انزع على الناس كده. المهم ان انا بدأت اعلم الورق بمنهج ما فلم يمكن التراجع عن هذا المنهج ثم جاءت النتائج كالاتي هذه من العجائب نعم ده الطبق جميل والله يا شيخ لما حيكشح الطبق الان <تصفيق> أتلاقي أن الساتر ليس لو داعي <تصفيق> لا ما أنا أقول لكم بس علشان الكلام ده ليه توابع ما ما ينفعش إذا حصل ده <تصفيق> فدخل الامتحان وصلني 426 ورقة 426 ورقة أول تعليق على الرقم ده لأن فيه من الرجال 181 ورقة السؤال بقى الناس دي فين؟ Anna laat ik horen dat de in een 100 De mensen zijn, dat wil zeggen, op de dag van de die niet meer dan dat, of op de dag daarna. Ze zijn niet georganiseerd. 101 en 80 245 vrouwen. God zij met je. Volledig. Van de 101 هو بيقول ايه ماذا قال النساء قوامون على هنا النساء قوامون يعني نقول نتيجة النساء الاول <تصفيق> النساء قوامات هو طيب لا بأس عمدا الاثنين كويسين النتيجة افضل مما كنت اتوقع بكثير وهي دي الخدعه ان انا جاتي لكم امتحان سهل وعلمتوا بطريقة سهلة ف ان شاء الله متعوضه في الامتحان الجاي إن شاء الله تقدر <تصفيق> الخدعه الثانيه شايف في الخدعه الثانيه بقى خدعه العكسيه مضاده من ال 181 اخ لم يرسب الا 11 ورقه فقط ونجح الباقون من هؤلاء الباقين اللي عددهم 171 في 34 اخ جايبين درجة نهائية 50 من 50 إجابات تكاد تكون نموذجين 34 مدرس لغة عربية شيخ الفسر <تصفيق> ما أكثر المدرسين. <تصفيق> فدي يعني أنا منبهر بصراحة يعني إن شاء الله لقواته الله مبارك يعني. و 136 ورقة يعني درجات متفاوتة ما بين يعني فاتوا نص درجة من النهائي لحد درجة النجاح و 11 ورقة فقط راسبة <تصفيق> اخوات 245 ورقه نجح منهم اللهم بارك يعني لم يرسب الا 11 ورقه ايضا فقط نفس العدد من 245 ونجح ونجح الباقيات اللهم بارك يبقى كان 234 من المتين أربعة وثلاثين في تمانية وخمسين أخت جابوا الدرجة النهائية خمسين من خمسين بإجابات برضو مترسات أرشادت <تصفيق> له <جتلو> عربية <تصفيق> فتصبح نسبة النجاح النهائية من روبعمائة ستة وعشرين أرقة روبعمائة وأربعة نسبة النجاح بنسبة أربعة وتسعين وتمانية من عشرة في المية فيهم واحد وعشرين ونصف في المية درجات نهائية يعني خمس الناس <تصفيق> ودي هنا بقى فيهم انتوا انها أقصى دي بالخدعة <تصفيق> يبدو ان الامتحان كان أسهل مما ينبغي نعم برضو غلبة خلاص بقلع بغيرها شيء خلاص في <تصفيق> شيء غلبة بعد كده فأنا يعني على قدر ما أنا مخدوع ولكن يعني ايه خدعة طيبة بزاك مباخرة نتيجة أكتر من رائعة وهو الامتحان سهل ولكن أنا كان عندي مدر أستاذ يعني في الجامعة كان يدرس في هندسة يعني ما لاش دعب النحو لحد ولكن كان دايما يقول إيه الحاجات الصعبة جدا العويصة اللي هي عوزة يعني جهابدة عشان يعرفوها مش مهمة قوي يعني ما تهمش إلا الأكاديميين اللي بيدرسوا المواد دي, دي إنما الحاجات السهل الكتير اللي هي هتقابلها كل يوم وأنت تقرأ في أي كتاب وأنت تقرأ في القرآن وأنت تقرأ في أي شيء هي دي المهمة اللي هي الحاجة السهل الكتير اللي هي تتق... يعني تلتقي بها مرارا وتكرارا إنما الأمور الصعبة الأبواب العويصة بقى في علم النحو وتوعد بقى تجيب الأنواع الأفعال المثال والأجوف والناقص واللي في المقرون واللي في مفروق وأحوال مش عارف إيه الاشتغال والتنازع كم حضراتكم مثلا حد فكر في اعراب قولي عز جل قال أتوني افرغ عليه قطره يعني كم مرة واحد توقف قدام قطره دي وقاله إعرابها ايه ربما لم يفعل عشان يعرف فروح يدور فيعرف أعرف في كباب اسمه التنازع في النحو مثلا وهو ده هي قطره دي مفعول لأتوني ولا افرغ مفعول بالأني واحد في الفعلين يعني لا يلزمك يلزمه الكثير المتكرر قال الغرض من كتاب التحفه الثانيه في شرح الايه الأجر اللي هو الامور البسيطه التي يعني من العيب الا يعرفها طالب العلم يعني تعيب طالب العلم الا يعرف المبتدا والخبر والفاعل والمفعول والمعرب والمبني واشياء من هذا القبيل فجزاكم الله خيرا نتيجه يعني اكثر من رائعه هذا في رأيي الشخصي. <تصفيق> في عجالة أنا أعدي على الأسئلة اللي كانت في الامتحان عشان أنا كتتلك في أول الورق إيه استعن بالله واقرا الأسئلة الاتيه قراءة متأنية ثم اجب عن أربعة أسئلة فقط على أن يكون السؤال الخامس منها فقرأت السؤال نصف الإجابة قرأت السؤال نصف الإجابة وأنا لما لقيتكم عندكم شبه إجماع على الإجابة بطريقة معينة وإن كانت خلاف اللي أنا أقصده الطريقة أعلم على الطريقة اللي أنت اجمعتوا عليها حيث أن إجماع الأمة حجة <تصفيق> ف... فمثلا في السؤال الأول أنا بقول إيه ميز الأسماء والأفعال ميز الأسماء والأفعال في العبارات الآتية وميز كل نوع من أنواع الأفعال مع ذكر العلامة التي استدللت بها على اسمية الكلمة أو فعليتها صح؟ يبقى أنا طالب العلامة اللي قالت إن الكلمة دي اسم أو فعل يعني ما طلبتش إعراب يعني ما قلتش علامة الكلمة مرفوعة ولا منصوبة ولا مجرورة ما فيش أي حاجة تستدعي إن واحد هو بيجاوب يعرب الكلام وإني دي مرفوعة محل مش عارف إيه ودي محل مش مطلوب المطلوب هو العلامه التي تدل بها على اسميه الكلمه او فعليتها وقلنا في امثله هذه الاسئله في هذا النوع من الأسئلة اما ان تاتي الكلمه في الجمله معاها احدى العلامات فقد كفينا نقول مثلا إيه ستكون يبقى تكون ده فعل مضارع وإيه العلامه اللي دلت على كده دخول السين لا يلزمني بقى أقول انها كمان ممكن تقبل قد ممكن تقبل سوف خلاص هي معاها السين كفينا صح ونيجي عند حاجة تانية زي مثلا ايه من تشرف لها تستشرفه تشرف ده نص الناس عاملينه فعل مضارع وان علامته التاء في اوله مع ان الفعل يدل على وقوع شيء في الزمان الماضي من تشرف لها تستشرفه صح طيب يبقى هو ما هوش فعل مضارع ده مبدئيا والتاء اللي في اوله دي تاء اصليه مش تاء زائده مش من حروف انيته مش من حروف المضارعه طبعا انه مش مضارع اساسا وبالتالي محتاجين نقول ان علامه فعليته قبول دخول قد ان ينفع تخش عليه قد دي لما فيش حاجه في الجمله من العلامات اللي احنا اخذناها على الفعليه موجوده ومن الشرطيه مش علامه صح من الشرطية مش على على الأقل في اللي احنا أخدناه طيب تستشرفه طبعا ما فليعذ احنا أخدنا جواز من المضارع انتهينا منها مرة اللي فاتت صح فليعذ اي نعم الصيغة صيغة أمر ولكن الفعل ده فعل ايه فعل مضارع فعل مضارع دخلت عليه لام الأمر الجملة كلها بتفيد الأمر بس ده مش فعل أمر ده ايه فعل مضارع طيب السؤال اللي بعديه بين المعرب بانواعه والمبني ايه وجه اللبس في الموضوع ليه الناس قامت بعد كلمه والمبني بانواعه انا قلت انواع المبني الشيخ العتشان. الشيخ مين <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فعلا المبني طيب ايه انواع الاعراب يا جماعة عشان برضه دي شفت فيها عجبا رفع ونص وخفض وجزم صح يبقى الكلمة المعربة تقول دي معربة مرفوعة ودي معرفة معربة مخفوضة أو معربة مجزومة لو كان فعل أو وهكذا غالب الأوراق أمواخ تخط في النص المعرب كذا وكذا وكذا والمبني كذا وكذا وكذا فهذا مقبول في المبني أنا ما طلبتش أنواع في المبني ما بتكش مبني على السكون أو مبني على الفتح أو خلافه لكن في المعرب سألتكم تقول لي النوع الإعرابي رفع أم خفض أم نصب أم جزم ما ذكر أحد شيئا إلا فيما ندر والنادر لا حكم له لا إحنا أسمنا الإعرابي أسمنا الإعراب لقسمين لأربع أقسام كبيرة وأعدنا في علامات كل قسم علامات الرفع الأصلية والفرعية وعلامات النصب الأصلية فكرة الرسمة اللي رسمناها فكانت دي أنواع الإعراب الرئيسة يعني لما السؤال يسأل ينصرف إلى أكبر عنوان أكبر عنوان إيه أنواع الإعراب رفع ونصب وخفض وجر وجزم لكن أنا في النهاية ما أخذتكم عليها خلاص يعني قررت أن أنا أمشي مع الجماعة ما ذكر ذلك إلا يعني ما ذكر إلا في النادر. ااا مهنا لازم تعدل عليه يا شيخ الحق عليه. أو يعني لما عملتش كده السؤال يروح من كل الناس فلازم تمشي مع الجماعة جال الله لما تيجي الدرس حضرتك وأصاقتهم كلهم الرفقة يا شيخ محمد. لا لازم وإلا يعني أصل يعني يفهم من ذلك إنه السؤال ما كانش واضح. مع إن أنا واخد السؤال من كلام الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد يعني أنا ما عملت فيه قلمين. نعم ولكن قدر الله ما شاء فعل. السؤال اللي بعدي بتاع ضع جموع تكسير صح ضع في المكان الخالي من الجماع الآتية جمع تكسير مرفوعا بضمة ظاهرة في بعضها ومرفوعا بضمة مقدرة في بعضها الآخر. فتجد من العجب مثلا أول بوم لقيه. مكان خالي ثم أعوانك عند الشدة ومشكولة أعوانك عند الشدة تلاقي واحد كاتب ساعد طب أنا بقول لك هاد اسم جمع تكسير <تصفيق> ومشكل لك أعوان عشان تبقى خبر يعني ما ينفعش تحط فعل أبيت أملي تقول لي ساعد أعوانك عند طب خليها شكلها أنت بقى غيرها ساعد أعوانك عند الشدة وغلط برضو <تصفيق> يعني نعم وما هيش جمع تكسير ده فعل ما من هذا القبيل. طبعا أسهل حاجة في في في العرب ضمة مقدرة إن أنا أجيب حاجة وأحط بعديها ياء المتكلم ضيوفي إخواني أحبائي. لو أنا مش قادر أفتكر كلمة آخرها ألف مقصورة مثلا حضر القرب والجرح والأشياء الأخرى. إيه نعم محلي محليين هنا عشان كده معظم الناس اللي حضرت. أحسبهم كذلك حلوا نفس الأمثلة اللي ذكرناها احنا بنحل السؤال ولكن أنا بقول لو الواحد أعيته القريحة ما قدرش يستحضر كلمة آخرها ألف مقصورة يجيب أي حاجة ويحط بعديها يا المتكلم حكتي ضيوفي <تصفيق> إخواني أصحابي أي حاجة ودي أسهل طريقة يعني كان من النوادر برضو من الحاجات العجيبة جدا <تصفيق> إحنا الأوراق كان مكتوب فيها حضر النصارى فأكرمتهم. <تصفيق> وفي ورقة أخرى كان فيها ما هو أكثر طرافه حضر السكارى فاكرمتهم <تصفيق> وبعدين عشان إحنا وإحنا بنحل قلنا ينبغي الإنسان يراعي المعنى. كده فازم مكون صاحب الورقة جزاه الله خيرا يعني قال يعني ولم تحضره إلا هذه الكلمة فيها خلاص أفلت هي دي موجودة فقال إيه ورغم يعني يعني المعنى عجيب شوية ولكن لعل هذا من الإكرام الذي يعني يطبعه النصيحة في الدين عسى أن يتوبوا لله عز وجل ويكفوا <تصفيق> جزاه الله خيرا الله أخ طيب جدا يعني استمر على خير السؤال الرابع ده كان هدية هدية النجاح كل الكلمات الموجودة مرفوعة بضمه ظاهره طيب المبني للمجهول السؤال ده يعني من تصحيح الأوراق أحس ان احنا محتاجين نعيده تاني هنيجي في يوم كده ان شاء الله لما نتخلص الكتاب نفرد يوما لإعادة درس الايه المبني للمجهول ولكن انا اسف بدا الممنوع من الصرف درس الممنوع من الصرف فالكلمة الأولى زينب ممنوعة من الصرف ليه؟ الأول يعني لازم يكون من الواضح الأول يعني إيه ممنوع من الصرف ممنوع من الصرف يعني اسم لا ينون لا يجوز تنوينه يبقى دي نتيجة المنع من الصرف أن الاسم لا ينون ولا يخفض بالكسرة ولكن يخفض بالفتحة يبقى لما لما يبقى ممنوع من الصرف يبقى ما ينفعش ينون ولا يخفض بالكسرة ما ينفعش تقول لي إن هو ممنوع من الصرف لأنه لا ينون صح؟ أنت جدا بقى السبب هو النتيجة والنتيجة هي السبب أنا أقول لك في أسباب للمنع من الصرف فإذا ما استقر الأمر على أن الكلمة دي ممنوعة من الصرف لأسباب ما أي كانت يبقى ينتج عن كده ان هي لا تنون ولا تخفض بالكسرة طيب زينب ممنوعه من الصرف لماذا للعالمية والتأنيث خد بالكم ان الكلام في المجموع سهل لكن لما بتيجي تكتب في الورقة بتبقى لوحدك فبتكتب اللي انت فعلا عارفه زي الكلمة اللي بعدها كده مضر العالمية والعدل عن وزن الفعل زي عمر وزفر طيب هل يتصور ان الموضر دي تكون مركب تركيب مسجي يعني احنا حتى ما قلناش التركيب مسجي واسنادي مركب تركيب مسجي يعني فبعض فهي كلمة بسيطة جدا تتكون من ثلاث حروف فيقينا مش مركبة طيب ابراهيم العالمية وايه بقى اولا في كل الحاجات دي اسمها العالميه مش ال ماشي اسمها ايه العالميه يعني كلمه علم يسمى به شخص او مكان او قبيله بس ايه العالميه والإيه؟ في إبراهيم. والعجمه, العالمية والعجمة. الإيه؟ العالمية والعجمة وليست والعجمة بالألف المقصور تمام اسمها ايه العالمية والعجمة لما اقول لك في السؤال اكرم من احمد انا عارف ان اكرم لوحدها في واحد اسمه اكرم صح لو جيت لك اكرم كده مشى لوحدها مش في جملة من حقك تقول لي يا اذا كنت تقصد بها اسما يبقى ممنوع من الصرف للعالميه ووزن الفعل لكن وقد تكون وصفا يبقى الوصفيه وزن الفعل لكن انا حطتها لك في جمله او الشيخ محي الدين بن هو اللي حطها قال اكرم من احمد طيب دي فيها كلمتين اكرم هنا صفه وليست علما يبقى وصفيه اكرم وصفيه ووزن الفعل واحمد اللي بعديها هي اللي عالميه ما الفعل؟ طيب مغاليق صيغة منتهى الجموع جمع تكسير بعد ألف تكسيره ثلاثة أحرف أوسطها سال. حسان. لحظة لحظة لحظة. حسان. لحظة شيء. ممنوع من الصرف لي. تفضل شيء. العالمية وزيادة الف وليس الوصفية جيد ف... ومش حقول الأمثلة اللي شفتها في الاستلال على إن هي وصفية يعني الأخ يقول وصفية ويجيب أدلة <تصفيق> زي ويقول إيه وص... الوصفية ألف كجوعان ويقظان ومش عارف تبا دي لا جوعان ولا يقظان <تصفيق> ولا حران ولا بردان <تصفيق> طيب دنيا <تصفيق> طيب إذن دي علة واحدة لا تحتاج أنها تكون عالمية وحدة سواء كان دنيا ده عالم على مؤنث أو ما كانش عالم على مؤنث الحياة الدنيا اللي احنا فيها في كل الأحوال هو ممنوع من الصور لأنه منتهي بألف التأنيث المقصورة طيب اسمها ألف التأنيث إيه طيب المقصورة وليس المقصورة جيد ألف الت أنا والله لا أمزح أنا شفت رأيت هذا الكلام في الأوراق آه. ألف التأنيث المقصورة وليس المقصورة جيد ووالف التأنيث المقصورة هي التي ليس بعدها همز اللي بعدها همز اسمها الف التانيث الممدوده زي صحراء ونجلاء وحوراء وبلاش عوراء خليها حوراء بس. طيب السؤال الاخير ده الوحيد اللي كان جديد ده الوحيد اللي كان فيه بعض جدا بين الشاهد في المواضع الاتيه في احد الاوراق الطيبه لقيت واحد مش مجاوب اساله وكاتب لي يعني ايه الشاهد <تصفيق> مع أن انا حذرتكم ونبهتكم للسؤال ده قبلها باسبوع وقلت لكم ربما ياتي سؤال يقول لك بين الشاهد والشاهد معناه ايه معناه شارح المتن او مؤلف الكتاب جاب دليل على حاجة من كلام العرب أو آية من القرآن أو حديث من السنة يقول أن القاعدة الفلانية لما تحصل فالفعل بعدها منصوب وقلت تسهيلا عشان بنمتحن في نصف الكتاب وهو كثير هنقول بين الشاهد في باب كذا فقلنا بين الشاهد في المواضع الآتية وسبب الاستشهاد به في باب نواصب الفعل المدارة باب إيه؟ نواصب الفعل المضارع وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم صلى الله عليه وسلم ف... طيب واضح أننا بنمتحن نحو مش كده صح مش تفسير ولا سيرة ولا أي حاجة إذا مش مطلوب شرح معنى الآية ولا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان أمانا لهذه الأمة ولا إن العذاب لا ينزل وهو فيها ولا أي حاجة خالص احنا بنمتحن نحو الشاهد في الايه ليعذبهم ليه ال... <تصفيق> لا والله رغم ان الحاجات دي كانت موجوده الا انها نوادر وفي النهايه ما اثرتش في النتيجه وده دي من الحاجات دي من الطيبه جدا يعني وما كان الله ليعذبهم انا بس بعمل كده ليه من باب ازاله الجفوه اللي بين الناس وبين كلمه امتحان يعني الناس شاف ان كلمة امتحان دي كلمه مرعبه أبداً والله إذا كانت تجربة لطيفة جداً <تصفيق> ليه مش ليكه طبعاً <تصفيق> وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم إيش دم أجي أجي أجي أجي أجي أجي أجي أجيب على هذا السؤال أقول الشاهد في الآية قوله تعالى ليعذبهم هسجاء الفعل المضارع منصوباً لدخول لام الجحود المسبوقة بكون منفي شكراً والله اللي عاوز يزود بقية يقول أنها منصوبة بأن مضمرة وجوباً بعد مشهر منتازة ولكن يكفيني انك تقول ان الفعل المضارع جاء منصوبا بلا من جهود السؤال اللي بعديه ده برده كان من الاسئله الخادعه في الامتحان هو اللي منصوبا من والله انا حصرت يا شيخ محمد فوتتها يعني هي خطأ يعني هي هي يعني تمشي <تصفيق> من لا هو احنا قلنا ان الاعراب الاكاديمي ان اقول منصوبة لو انا عايز اقول منصوبة بايه اقول بأن مضمرة وجوب لو انا مش عاوز وعاوز وبرضه من من كثرة كلامه كثرة خطأه انت ممكن تبقى مش عارف بس تبقى يعني ناصح تداري <تصحيح> تقول ايه فعل مضرع منصوب بعد لامن جهود حد يقدر يغلطك صح مياه في المية صح منصوبة فعل منصوب بعد لامن جهود يعني من النواسب كنا تنصب باب مضمرة وجوبا دي إيه؟ قصة ترى فاا ال الجزء التاني من السؤال قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى طيب في ناس جود الامتحان كله صح جدا وبعدين جت في الحتة دي ومن تبهت إلى إن الآية فيها شاهدين مش شاهد واحد لن نبرحها het ist muid om met gegenbeinding te langra allen te det de vraag en een dag en هي التي أجابت بعض الإجابات العجيبة جدا أنا مش هقولها من فرط عجبها وطرافتها فإنما إحنا قلنا إني ليت أرسل تمني ألا ليت الشباب يعود يوما فايه فأخبره بما فعل المشيب وإني اسمها فأي فأي السببية تنصب الفعل المضارع فأخبره بما فعل المشيب جاءت في جواب التمني طيب لأستسهلن الصعبة أو أدرك المنا فمن قادت الآمال إلا لصابري الشاهد وقوله أو أدرك حيث جاء الفعل المضارع منصوبا بعد أو بمعنى إلى ولا هي بتحتاج طلب قبلها ولا لها علاقة بلأس ولا الفعل بتاع أس منصوب اصلا ولا اللام بتاعة القسم ناصبه، كل دي حاجات حصلت لام القسم مش من نواصب احنا اخذنا من نواصب المضارع لام القسم أبدا لأس تسهي احنا قلنا ان الأصل في الأفعال البناء إلا الفعل المضارع يأتي في بعض الأحيان معربا ويأتي في الأحيان الأخرى إيه؟ مبنيا وقلنا من الحالات التي يرجع فيها الفعل المضارع لأصل الأفعال وهو البناء أن يتصد به نون التوكيد ونون النسو فدي نون توكيد لأستسهلن فالفعل ده يا جماعة مبني على الفتح ما هوش منصوب لأستسهلن دنون توكيد أو أدرك هو ده اللي في شاهد باب نواصب المضارع وهو وقوع المضارع منصوبا بعد أو بمعنى إله أزاكم الله خيرا أنا سعيد جدا بالنتيجة رغم أن أنا حاسس بالخدعة إنما نعم ما هذه الأرقام أنا قلت 181 ده رقم و 245 ده رقم <تصفيق> 34 dagen zijn in de kwaad. En 50 dagen zijn in de kwaad, voor de dag die ze de dag die ze hebben. Hoe is de arcom me? De arcom is inclusief, maar hij heeft geen kwaad. Hij heeft geen kwaad. Hij heeft geen kwaad. Hij heeft geen kwaad.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 محدش بيحل حاجة فالكراسات الغرض منها ان انت تمسك الورقه والقلم وتكتب الاسئله وتحلها وانت بتحل السؤال مش هتفتكر القاعده فهترجع للكتاب تاني فهتقرا القاعده عشان تحل المثال وتشحذ الاذهان في البحث عن جموع تكسير البحث عن معرب علامة مقدره طبعا نوع من المذكره وفي الاخر الامتحان جيه خمس اسئله من الستة من الـ 18 سؤال اللي احنا اخدناه فهو اللي حل الاسئلة في الحقيقة جاب درجة نهائي يكفيه جدا يعني ده عنك السؤال السادس ده مش مشكلة فذا كان الغرض من القرصنة مش الغرض منها حاجة تانية يعني ما عندناش أعمال سنة <تصفيق> طيب بسم الله احنا تلقفنا عند أو بدأنا شرعنا في المرفوعات من الأسماء وقلنا إن المأجورون في باقي المقدمة هيقضي باقي الكتاب مع الأسماء فرغنا من الكلام عن الأفعال يقضي الكتاب مع الاسماء وبالتالي قلنا ان الاعراب انواع الاعراب التي تدخل الاسماء ثلاثه الاعراب له اربعه انواع بشكل عام يدخل الاسماء منها ثلاثه الرفع والنصب والخفض فهو في باقي الكتاب يقضي يعني قدر كبير من المتبقي في الاسماء المرفوعه وبعدين يشرح الاسماء المنصوبه وبعدين يشرح ألا تعلم الأسماء المخفوظة يعني إيه المخفوظة؟ ومنسوبة والملفوعة؟ يعني مواقع الإعراب مواقع الجمل الجملة. لو الكلمة جاءت في موقع كذا أو كذا أو كذا تبقى مرفوعة لو جاءت في موقع كذا أو كذا تبقى منصوبة ولو جاءت في موقع كذا أو كذا تبقى مخفوظة ده معنى تقسيم باقي الكتاب فبدأ بالمرفوعات وقال المرفوعات من الأسماء في اللغة العربية سبعة واحنا عددناهم المره اللي فاتت وبدانا في اول واحد فيهم وهو الفاعل وقلنا المرفوعات يا الفاعل ونائب الفاعل والمبتدا والخبر واسم كان واخواتها وخبر ان واخواتها والتابع للمرفوع يعني لو واحد من السته الاولانيين دول جاله تابع من التوابع هو كمان يلحق به في انه يكون ايه مرفوع دول ما يرفع من الاسماء في اللغه العربيه لابد ان تقع الكلمه في الجمله موقعا من هذه المواقع السبعه اما انها تكون فاعل او نائب فاعل او مبتدا او خبر او اسم لكان او احدى اخواتها او خبرا لان أو إحدى اخواتها أو تابع لواحد من الستة الاولانيين يبقى في ستة أصليين والسابع هو ما يتبع هذه الستة والتوابع دول إحنا قلنا منهم إيه أربعة اللي هو النعت اللي هو الوصف يعني والعطف والتوكيد والبدل النعت والعطف والتوكيد والبدل وذكرنا أمثلة هذا الكلام من كلام شيخ موهيدي عبد الحميد رحمه الله ثم شرع المصنف في شرح أول نوع من أنواع المرفوعات وهو الفاعل وإحنا قلنا له معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح قلنا المعنى اللي موجود في اللغة هنا في الكتاب في شرح الشيخ عبد الحميد هو عم العبارة عم من أوجد الفعل من أوجد الفعل قلنا ان في بعض الكتب التانية بيعرف بأنه إيه من قام به الفعل أو من, قام من وقع منه الفعل أو قام به الفعل يعني وجد الفعل في الدنيا بسبب هذا الشيء الشيء ده اسمه فاعل حتى لو كان في حقيقة الامر هو مفعول به زي انكسر الزجاج في الحقيقة هو مكسور ولكن في هذه الصياغة الكسر فعل الكسر وجد في الدنيا بواسط الزجاج كم طرف الأحداث تمام وعرفه في الإصطلاح بانه بأنه بأنه الاسم المرفوع المذكور قبله فعله الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وبعدين قلنا الاسم دائما يكون اسما صريحا من الأنواع اللي احنا قلناها ان يكون مفرد او جمع تكسير او جمع سالم مذكر او مؤنث او من الاسماء الخمسه او قد يكون اسما مؤولا بالصريح وان تصوموا خير لكم يعني ان دخل على فعل فالاثنين يؤوله بما يكون نعم صومكم او صيامكم خير لكم كما في قولي اولم يكفهم أن أنزلنا وأن تصوموا خير لكم مش فاعل ده مثال على المؤول بالصريح بشكل عام لكن المؤول بالصريح اللي وقع فاعل في الجملة هو كما في قوله عزيزان سورة عن كبود أولم يكفهم أن أنزلنا أولم يكفهم إن عليك الكتاب ويتمع عليهم يبقى ده اسمه إيه فاعل مؤول بالصريح طيب وخرج من المرفوع ما لو كان منصوبا او مجرورا يعني نطقه في الكلمه مش مرفوع يبقى ده اكيد حاجه ثانيه مش فاعل ده حاجه تانية نشوف هو موقعه ايه في الجمله بعدين نبقى نعربه وقولنا المذكور قبله فعله يخرج بيه ايه يعني يستثنى بيه ويستبعد من التعب بواسطه التعريف ده لو كان مرفوع بس ما فيش قبليه فعل او قبليه فعل مش بتاعه بتاع حاجة تانية طيب مرفوع ما فيش قبليه فعل زي إيه؟ زي المبتدأ محمد مجتهد خلق مرفوع الاسم المرفوع صريح وكل حاجة ولكن لم يذكر قبله فعله فما يفعش يعرب ايه فعل يعرب حاجة تانية من الانواع باقي السبعة مرفوعات طيب فبقول يخرج بالمذكور قبله فعله يخرج المبتدأ واسمه إن يخرج باقي المرفوعات في معادئ الفاعل، فكل فإن اسمه واسم كان وأخواتها مع إنه تقدم فعل، ولكن ليس فعله، نماذج دا ناسخ داخل على الجملة كلها. طيب وقلنا برضو يلحق بالفعل هنا إيه ما كان شبيها بالفعل زي أسماء. الافعال هيهات العقيق شتانا زيد وعمر دي كلها ايه مشبهة بالفعل ولكن برضو تقدمت على اسم مرفوع فيبقى الاسم ده هو فاعل هذا المشبه بالفعل اللي هو هيهات أو شتانا وكاسم الفاعل في قوله أقادم أبوك أقادم أبوك لأن قادم دي اسم فاعل فبرضو مشبهة بالفعل فيرفع ما بعدها برضو فاعل ليتقدم قبله مذكور قبله فعله أو ما يشبه الفعل طيب يبقى هو الفاعل عبارة عن من أوجد الفعل أو من وقع منه الفعل قام به وأنه هو الاسم المرفوع في الاصطلاح هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله هذا الفاعل يقسم في اللغة العربية إما أن يكون كلمة ظاهرة يعني مش ضمير وإما أن يكون ضميرا إما أن يكون الفاعل اسم ظاهر أو مضمر يبقى الظاهر عكس إيه النح عكس المضمر في بعض الأحيان يأتي الظاهر عكس إيه المضمر وأحيانا يأتي عكس المستتر في اللي إحنا فيدل وقت ده إحنا بنقسم الفاعل إلى ظاهر ومضمر وبعدين المضمر نفسه حنقسمه إثنين. الضمير ده إما ضمير متصل إما ضمير منفصل واحنا ذكرنا الأمثلة ولكن هنرجع نقولها تاني على عجاله يبقى الفاعل إما أن يكون ظاهرا يعني كلمة ظاهرة وإبن الروم هنا يعني سرد كمية أمثلة ما ترك نوعا من الكلمات الظاهرة في العربية إلا وذكر لها مثالا فذكر المفرد والمثنى والجمع والمذكر المؤنث بكل أشكالهم حتى الجموع السالمة وجموع التكسير ف فبيقول ايه فالظاهر نحو قولك وام عادد امثله قام زيد يقوم زيد يعني ماضي ومضارع قام الزيدان يقوم الزيدان كل دي اسماء مرفوعه مذكور قبلها فعلها قام الزيدون يعني جمع زيد جمع مذكر سالم يقوم الزيدون حطها في المضارع قام الرجال ده جمع ايه تكسير يقوم الرجال جمع تكسير في المضارع رحمكم الله قامت هند تقوم هند قامت الهندان كل دي جمل بسيطة جدا في التركيب ما هي إلا فعل وفعل فعل وفعل تقوم الهندان ده إيه؟ مضارع مثنى مؤنث قامت الهندات جمع هند جمع إيه سالم تقوم الهندات حط في المضارع في صيغة المضارع وقال تقوم الهنود جمع هند جمع تكسير قام أخوك خلص, جاب خلص المفردات والأعلام وجاب إيه؟ واحد من الاسماء الخامسة قام أخوك في الماضي وبعدين يقوم أخوك في المضارع قام غلامي كل اللي فات ده كان معرب مرفوع بحركات أو حروف ولكن حركات ظاهرة جاب هنا مثال عشان يستوعب كل أنواع الاعراب قام غلامي ده مرفوع بإيه آه قام فعل فعل ماضي آه بالمناسبة الشيء الشيء يذكر في السؤال بتاعي <تصفيق> سألت المعرب والمبني هذا من العجائب يعني احنا كنا كنا بنقول إيه بين المعرب والمبني وأنا ما سالت في المبني عن نوعه انا عايز اعرف المبني بس ان الكلمه دي مبنيه ففي بعض الاحيان برضو نقسم الصفحه نصين المعرب كذا وكذا وكذا وتقف وسط المعرب إيه سأله وبعدين ثم ثم يقول <تصفيقية> <تكلم> <تكلم> في وسط ما هو هتضخى تحت عنوان المعرب سأل فعل ماض مبني على الفتح طب لما هي فعل ماض مبني على الفتح ما هي جابها ناحية المعرب فوضوح القواعد ال milhões… الأساسية الكبيرة في الذهم أن الفعل الماضي دائما أبدا مبني يخليني ما فكرش بقى لما جا حل سؤال زي كده هاشيل كل الأفعال الماضية اللي في الجملة وحطها ناحية المبني واشوف الباقي وشوف بقى الكلام بقى يعني كنت أحتار في حاجة إنما لا ينبغي ان أن أنا يعني أتوقف أمام فعل ماضي وأفكر هل هو معرض ولا مبني قلنا المضارع فقط في بعض احواله يكون معربا أما باقي الأفعال الماضي مبني دائما والأمر مبني دائما والمضارع قد يكون مبنيا في بعض الأحيان قام غلامي، هنا قام فعل ما، ابني على الفتح، وغلامي فاعل مرفوع، وعلامة رفعه ضمه مقدره منع ظهورها حركة المناسبة. تمام. طيب، بعدما ذكرنا، بعد ما ذكر ابن أجر الروم كل هذه الأمثلة على الفاعل الظاهر، الفاعل الظاهر الذي ليس بضمير، قال. وقد يأتي الفاعل مضمرا وهو كما قال والمضمر إثنى يعني والفاعل المضمر إثنى عشر وبعدين ذكر إتنشر مثال للفاعل إذا كان ضميرا متصلا وبعدين في إتنشر مثال بعدهم للفاعل إذا كان ضميرا منفصلا دول جابهم الشيخ الدين عبد الحميد وما ذكرهم ابن آج الروم قال والمضمر لأن الضمير إما أن يدل على متكلم أو يدل على مخاطب أو غائب متكلم واحد يتكلم عن نفسه إما أن يتكلم عن نفسه بصيغة المفرد وده يستوي في المذكر والمؤنث لما واحدة تيجي تقول خرجته هي تقول خرجته وأنا هو الخرجته فمش حاجة ثلثة مش أي حاجة تفرق بين الاثنين يبقى التكلم يستوي فيه المذكر والمؤنث وله صيغتان مفرد وجمع مفرد ايه وجمع والجمع لا يلزم دائما ان يدل على الجماعه قد يتكلم بصيغه الجمع المعظم لنفسه كما في مواضع كثيره جدا من القران ربنا عز وجل يتكلم بصيغه سبحانه وتعالى بصيغه الايه الجمع ولقد خلقنا السماوات خلقنا السماوات طيب التكلم له ضميران وهو ضربته وضربنا خرجت وخرجنا يبقى اثنين تكلم ثم خمسة للمخاطب وخمسة للغائب خمسة للمخاطب وخمسة للغائب برضو الخمسة دول والخمسة دول عبارة عن في التكلم مفرد مذكر ومؤنث جمع مذكر ومؤنث ثم المثنى يستوي في المذكر والمؤنث يبقى اثنين تكلم للمفرد واثنين للجمع وواحد للمثنى وإليك الأمثلة طيب على عجالة فإن أجروم يقول والمضمر أي الفاعل إذا جاء مضمرا يعني ليس اسما ظاهرا ليس اسما ظاهرا يكون ضميرا قلنا الظاهر معناه عند النحاة ما يدل على معناه دون حاجة إلى قارينة محمد هو محمد مش محتاج إلى قارينة أما المضمر اللي هو كلمة لا تدل على معناها إلا بقارينة وهي تكلم أو خطاب أو غيبة للقرائن الثلاثة فذكر أمثلة للفاعل إذا جاء مضمرا وهو ذكر أمثلة كلها لضمير متصل فقال نحو ضربت وضربنا المثالين دول للإيه؟ للفاعل المض المتصل فاعل الضمير المتصل كيف تعرب هذه الجملة ضربت كيف تعرب أنا عايز حد بقى يركز شوية كده ويقول لي كيف تعرب جملة ضربتم قول لي يا شيخ انا عايز حد بقى يركز شويه كده ده وجه وهو المشهور لكن احنا لما نيجي نتكلم عن الأفعال وتقسمها ذكرنا راي ابن اجل الروم في اعراب مثل هذا الكلام فقلنا ايه يا شيخ فين رشيد؟ احسنت منع ظهوره ايه؟ اشتغال المحل كرهيت توالي اربع حركات فيما يشبه الكلمه الواحده وإن كان الأشهر فيها أن نقول مبني على السكون لكن في هذا الكتاب صاحب المقدمة اختار أو الشيخ مدني عبد الحميد اختار في الشرح أن تكون ضربته أن يكون الفعل الماضي دائما أبدا مبني على الفتح إما أن يكون فتحا ظاهرا أو فتحا مقدرا فتاء الفاعل ونا الفاعلين تمنع ظهور حركة الفتح فتبقى مقدرة ضربته وضربنا يبقى فتح مقدر منع من ظهور كراهية توالي أربع حركات في بقيلها المناسبة يعني نفس الكلام لو لاحق بالفعل ضربوا واو الجماعة أيضا يبنى على فتح مقدر أو على الضم عند بعض العلماء فقال ضربته وضربنا وهذا المتكلم قال ضربت أنت وضربت أنت فده مخاطب خلاص دخل فيه ضمير الخطاب wat drabt u me? Onenyste wij hier de meester en de Wat? Dat is en en een onzin. de كيف تفرق هنا بين المذكر والمؤنث؟ ما من وسيلة. ضربتم وضربنا ثم في الغيبة ضرب ضربت ضرب ضرب وضربوا وضربنا ضرب وضربت للمفرد المذكر ثم المؤنث وضرب للمثنى الغائب وضربوا للجمع من الذكور وضربنا لجمع الإناث في كلها تعرض انه فعل ماضي مبني على كلام ابن اج الروم على الفتح ظاهر أو مقدر وما بعده الضمير بعده ايه فاعل والضمير بعده فاعل اتفضل يا شيخ اخر مثال اللي هي ضربتها قالت <تصفيق> قالت يعني قال خطبكم اه ik ga de feuille, maar naar de tennis, maar ik ga naar niet naar de tennis, maar ik is naar de tennis, naar de tennis, naar de tennis, naar de tennis, naar de tennis, de tennis, naar de tennis, naar de de فالضمير في الحاله دي هو ا الاثنين ضرب تاء التانيث اللي علامه التانيث دي مش هي الضمير هي حاجه زائده انت اتيت بها بين الفعل وبين الضمير ولكن احنا ما زلنا بنقول ايه ان لو الفعل اتصل به الضمير مباشره فالكلام يصلح للمذكر ويصلح للمؤنث ما هي الاثنين تنفع للمذكر والمؤنث نفس الأمثلة ذكرها في عجالة ابن أجرم الشيخ محيى عبد الحميد، ولكن جبها بصيغة استثناء عشان يقدر يفصل الضمير، فيمثل بالضمير المنفصل، كما مثل بالضمير المتصل، كما في قوله ما ضرب إلا أنا وما ضرب إلا نحن وما ضرب إلا أنت إلا أنت إلا أنتم أنت أنت وهكذا، فما هي إلا وسيلة عشان يفصل الضمير المتصل، فيقدر يمثل الضمائر المنفصلة، كما مثل ابن أجرم بالضمائر المتصلة نكتفي بهذا القدر سبحانك بحمدك شاء الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي